لا اله الا الله قران الله الحمد لله رب العالمين وعادوا وعودوا وقد تبين لكم من مساكين وزين له أعمالهم فصدهم عن السيد وكانوا وكانوا مسترصين them can